والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إِنَّ رَبَّكُمْ أَنْذَرَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَالْيَسِيرَةِ وَالْمَوْتِ إِنَّ إنهم السميع العليم وَبِّ السَّمَامَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم وربائكم رب الأمام في شكل يلعبون فهو تقب يمت في السماء بزقان بيد يوجن. هذا عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم إنزل له في ليلة القدر وما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فنزل الملائكة مرورا هي حتى مطلع الفن صدق الله العظيم